「おじいちゃに」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」「」」「」」」」「」」」」「」」」」「」」」」「」」」「」」」」「」」」」」」「」」」」「」」」」」」」「」」」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 عندي موعد مع الطبيب وموعد عندي في ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة ا ل م و ع د عندي في ا ل س ا ع ة العاشره ة و م ا ا س م ح ض ر ت ك م ا اسم ح ض ر ت ك 医者はすぐに参ります。 ت أ م ي ن ك الصحي مع أ ي شركه بماذا اقدر أ ن أ خ د م ك إتامي واريماسك هل تشعر بألم هل تشعر تشعر بألم غا أين الموضع 背中がいつも痛みます。 عندي صداع في أ غ ل ب ا ل أ و ق ا ت أ ش ع ر أ ح ي ا ن ا ً بالم في البطن من من جسمك من النصف فضلك اكشف فضلك العلوي 検査ベッドに横になってください。「専門家の血圧は大丈夫です」「濃度の低い血圧は大丈夫です」「濃度の低い血圧は大丈夫です」「濃度の低い血圧は大丈夫です」 أ <تصفيق> ع ط ي ك إ ب ر ة حقنه اعطيك إ ب ر ة ك ه 薬を出しましょう أ <حقنا> ع ط ي <كسري> ك حبوب اعطيك حبوب 薬局へ出す処方箋を出しましょう اعطيك وصف الطبيب ل ل ص ي د ل ي ة أ ع ط ي ت ك وصفه ط ب ي ة ل ل ص ي د ل ي ة